عندما تسافر القلوب عن المحبين، انساب نور الفجر في الأفق، وانساب معه صوت بلال لصلاة الفجر، ففتحت زوجة خطيب رسول الله الأنصاري العظيم ثابت بن قيس بن شماس باب بيتها، فتحت هو خرجت. تهادت خلال الطرقات الملونة بالظلام حتى حادت بيت نبيها صلى الله عليه وسلم لم تدخل المسجد كعادة النساء بل توقفت عند بابه صلى الله عليه وسلم قعدت عنده تنتظر خروجه مر وقت فخرج القائد صلى الله عليه وسلم ففوجأ بالمرأة فقال من هذه فعرفته بنفسها فقال لها ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما استفسر عن سبب طلبها الانفصال عن زوجها كشفت عن قلبها فإذا ثابت ابن قيس لا أثر له فيه ولا مكان فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر وهي لا تقصد الكفر بالله ولكن الكفر بالعشير والزوج ثم بينت السبب فقالت لا أطيقه بغضا هنا أقفلت المرأة كل الأبواب إنها لم تخرج إثر ملاسنة عارضة أو سوء معاملة أو نميمة أو ضغط من أهل أو خلاف حول النفقة والحقوق والواجبات إنه البغض وليس بعد البغض شيء انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثابت فسأله عن مهرها فأخبره أنه قد قدم لها حديقة فقال صلى الله عليه وسلم لها فتردين عليه حديقة قالت نعم فلم يرغمها صلى الله عليه وسلم على العيش معه بل أمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ويطلقها فاسترد حديقته وطلقها وبذلك انتزعت هذه المرأة بالتشريع الإسلامي انتزعت حقها وحق غيرها من النساء في الخلع. فالزواج ليس سجنا ولا إكراها إنه حب ومشاركة ألفة وود وتنازل وتكامل وتضحيات فإن لم يكن الأمر كذلك فأبواب الرحمة مشرعة إلى يوم القيامة رحمة اعترف بها أحد القساوسه. حين ذكر أنه يسلم سنويا في بلاده خمسين ألف من النصارى، الكثير منهم أسلم لأن الكتاب المقدس المسيحي يحرمهم حق الطلاق، فلجأوا لاعتناق الإسلام ليستردوا هذا الحق. رضي ثابت بن قيس بالفراق المر. فالزوجة ليست أما أو بنتا أو أختا يستحيل الانفصال عنها الزوجة شريكة والشراكة قائمة على الرضا والتوافق وتنازل الطرفين رضي ثابت بن قيس لكن رجلا آخر لم يرض بالخلع خلعته زوجته فظل يبكي حرقة على حبيبته في الطرقات تسيل دموعه وهو يسير خلفها فيراه القائد صلى الله عليه وسلم فيرق لعشقه ويتجه لمحبوبته علها تحن عليه